بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضهيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترنيهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول